بوك تو شات شلش سبعة واربعون سبعة واربعون برومونير برستوتي الإعداد للسفر الإعداد للسفر توما كي آمده السوٹكيس گوشاتي هبه ينبغي ان نعبي شنطتنا يجب ان نعبي شنطتنا كونوا كيتشو ننسى ينبغي الا تنسى شيئا يجب ان لا تنسى شيئا tomar ekta boro تحتاج الى شنطه كبيره تحتاج الى شنطه كبيرة. لا تنسى جواز السفر لا تنسى جواز السفر لا تنسى تذكره الطيران لا تنسى الطيران ترافيلرز لا تنسى الشقق السياحيه لا تنسى الشكات السياحيه <سؤال> خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس <سؤال> سان با رود تشश्मा شونجنيو خذ معك النظارة الشمسية خذ معك النظارة الشمسية سان <سؤال> هات با رود توبي شونغينيو خذ معك القبع الشمسية خذ معك القبع الشمسية تومي راستار مان چيتو هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطةة ترقك باتش ب ت هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرش سيحيكي شطني ت؟ هل تريد أن تأخذ معك مظله مطر؟ هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر؟ تذكر البنطلونات البنطالات، والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب টাই বেল্ট এবং খেলার تذكر ربطات العنق والاحزمه والسترات تذكر ربطات العنق الاحزمه والسترات بايজামা রাতের পোশাক এবং تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تومار جوتو جابول و بوت تحتاج إلى احذيه وصنادل وجزم انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم تومار رمال এবং تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر تحتاج إلى مشط وفرشاة اسنان ومعجون اسنان تحتاج إلى مشت وفرشات أسنان ومعجون أسنان